وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْمُؤَدِّ الَّذِي اتُمِنَ أَمَانَةً وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ والله بما تعملون عليم للآئة ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين مِن قبلنا ربنا ولا تحملنا مَا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمناه أنت مولانا فانصرنا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 وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدل للناس وأنزل الخرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم, لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يدين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 كِتَاب وَأخَر متَشابِهات فَأََّ الَّينَ فِي قُلوبِم زَرُ فَتَّبِعلَمَا تَ شَابه منُِّوبتَِ الفِتْن إبتَِ الفِتْنَة, الفتنة وَبتِرَاء تَأوِيل وَماَا يعلملَم تَأْولَهُ إِ الله والراسحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنا 122. إنك أنت الوهاب 123. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 124. إن الله لا يخلف الميعاد 125. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا من الله شيئا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 129. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبى